المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان العزر الأول هو المرض والكبر فيجوز للمريض الذي الذي يرجى برؤه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى أياما معدودات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 بعموم المرض من كان منكم مريضا إنما مقيدة بالمشقة لأن العذر لا يكون عذرا إلا إذا كان فيه مشقة فالمشقة التي تسبب الصيام يسبب له مشقة أو تأخر في البرء والشفاء يعني هو مش مشقة ولكن لما يصوم حيتأخر في البرء والشفاء أيضا هذا عذر من الأعذار العلماء قسموا المرض نوعين مرض يرجى برؤه أو يرجى زواله ومرض لا يرجى زواله فالمريض عشان تحكم عليه هو حيفطأ حيقضي واللي حيطعم لازم تأسمه هذه التقسيمة إن كان مريض يرجى زوال برؤه ولو بعد سنين في الحالة دي هو لا يطعم إنما يجب عليه أن يقضي إذا زال برؤه إن كان هذا المريض لا يرجى برؤه يعني حيموت كده يبقى في الحالة دي يجوز له أن يطعم عن كل يوم مسكين مريض يرجى برؤه يرجى زوال مرضه واحد مثلا عنده مرض زي مثلا كسر والمريض قال له لا تصن المريض اللي عنده كسر هذا حيرجى يعني ولو بعد السنة جاية كان كسر عميق أو امرأة حامل حيرجى زوال, زوال الحامل يعتبر من المرض فالسنة القادمة ستكون وضعت تفرضنا هي لما وضعت السنة اللي جاية بقت بترضى هل الرضاعة عزر ايضا نعم عزر بس السنة اللي بعدها مش هتبقى ترضى يبقى ده يرجى زواله يبقى هي تفطر وتقضي عندما ينتهي الحمل والولادة ولو تعاقب الحمل والولادة لن نحن لا يسأل لو تعاقب الحمل حملت ما صمتش السنة دي ولدت ورضعت ما صمتش السنة اللي بعدها وبعدين حملت ما, ما صمتش اللي بعدها وبعدين ولدت هي أكيد في يوم من الأيام حيرجى هيزول ها ها هذا الأمر فلا يجوز لها أن تطعم حتى آآ يزول آآ هذا العذر القائم أما المريض الذي لا يرجى زوال مرضه هو المريض المزمن مريض عنده كبد هذا في أغلب الأحوال لا يرجى زواله وإن زال في يوم من الأيام يعني فرضنا أنه سيطعم عن كل يوم مسكين وربنا شفاه في يوم من الأيام هل يقضي ما فات؟ لا خلاص هو أطعم في وقت يجزئه الإطعام مريض سكر مثلا الأمراض المزمنة طويلة الأجل. هذه الأمراض لا يرجى زوال برؤها. ده تقسم طبية. يعني هي منسأل الطبيب هتصوم بعد جدا أو لا. فيه رجل كبير في السن ليس عنده مرض. ولكن لا يستطيع أن, إيه؟ أن يصوم. ففي هذه الحالة يجوز له أن يطعم عن كل يوم مسكين. يبقى القسم الأولاني في المرض. اللي هو ذكره ده المرض الذي يرجى زواله او يرجى برؤه. هيعمل إيه؟ هيقضي عندما يزول هذا البرؤ. هذا المرض. أما المريض ده النوع التاني بقى أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه قضاء انما تلزمه فدية بأن يطعم الفدية دي أن يطعم عن كل يوم مسكين إبقى ده إحنا عندنا حكمين حكم مريض يرجى برؤه ده حيقضي ولو بعد سنين هو مش ما يشغلش باله لما الله عز وجل يش فيه يقضي طريقه القضاء متتابعة ده أفضل ان استطاع ان هو يفعل متتابع سرد ده أفضل ان ما قدرش ويجعلهم مثلا اثنين وخميس يجزئه اي طريقه في طريقه القضاء انما يجب عليه قضاءه خلاص اما الذي لا يرجى برؤه ففي الحاله ديت هو عليه ان هو يطعم عن كل يوم مسكين كل يوم بعد المغرب يجب عليه ان يطعم مسكين لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كانت تخيير بينهما في اول ما فرض الصيام أول ما فرض الله عز وجل الصيام خير بين الإطعام والصيام فتعين أن يكون بدلا عنه عند العزر هو بيعلل يعني إنما هذه الأشياء فيها نص بيعلل بيقول أنه في أول فرض الصيام كان مخير بين الصيام والإطعام فلما زل هذا ونسخ بقى فرض عليه أنه هو يطعم مكان الصيام قال الإمام البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينة أنس بن مالك لما كبر في السن لم يستطع أن يصوم لما كبر أطعم عاما أو عامين أنت عارف أنس ماته عنده كم سنة 120 سنة أنس بن مالك مات وعنده مئة وعشرين وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكين فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكين قدر الإطعم إباءه بيقول نصف صاع من بر نص صاع من بر البر اللي هو الأمح حي... نص صاع يعني مدين يعني الصاع 2 كيلو 175 من البر يعني تقريبا يعني كيلو وتم أو تمر أو أرز أو نحوها من قوة البلد ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا فيكون الإطعام عن كل يوم جرام و125 كيلو جرام تقريبا يعني هو بيقربها وده قول من الأقوال إن الإطعام في الصيام يكون عن كل يوم مد نصف مدان مد بر أو تمر نصف صاعي يعني من بر أو طمر أو غيره ولكن في قول آخر وده يكون أقرب إن هو يطعمه كما يأكل نشوف الراجل ده كان حياكل إيه يعني بيفطر إيه يجعل هذه وجبة للفقراء والمساكين ممكن في أخر رمضان بيجيب 30 مسكين ويعمل لهم وليما واحد ويأكل مما هو يأكل منه من أوسط ما تطعمون أهليكم اللي هي كفرة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم وده أقرب إن هو يأكله لحمة مش رز بس ولا بر بس لحمة وعيش او لحمة ورز اللي هو الوجبة كاملة بحيث إن هو وجبة غداء كاملة من أوسط ما تطعمون أهليكم لو إن الرجل مات حنجلها إن شاء الله في الأخ بيسأل لو ماتوا عليه الصيام حنجلها إن شاء الله في أحكامها إن شاء الله عشان ما نقول لها ونقررين كررتين هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزائه طيب المريض اتقل على نفسه وصامه هيجزئه زي المسافر لما يصلي جمعة هتجزئه هو أصلا مش واجب عليك جمعة إنما لو صلى جمعة هتجزئه يبقى ده أول سبب هو المرض والكبر وقلنا أن المرض نوعين مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه اللي يرجى برؤه ده حيصوم وانطار به المرض يبد أن يخضي أما الذي لا يرجى برؤه ييأس من البر في الحالة دي هيطعم عن كل يوم المسكين يجب عليه الإطعام بعد غروب كل يوم من رمضان ويجزئها أن يؤخر الإطعام إلى بعد رمضان يعمل لهم وجبة كملة 30 يوم 30 مسكين بتلاتين يوم ويطعمهم مرة واحدة ويجزئه أن يطعم مسكينا واحدا في كل يوم يعني يشوف مسكين وكل يوم بعد المغرب يديله الغدى بتاعه يجزئه أن يفعل ذلك أما الكبير العاجز عن الصيام فايضا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم المسكين وإن صام أجزائه النوع الثاني من المبيحات للفطر السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر ان شئت فصم وإن شئت فأفطر وخرج إلى مكة صائما في رمضان النبي صلى الله عليه чтоeltалям خرج إلى مكة صائما في رمضان معنى كده إن هو يجوز الصيام في الصفر فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس يعني الكديد خرج بر مكة كان صائما لما خرج بر مكة أفطر وأفطر الناس ويجوز الصيام في الصفر وإنصام أجزائه لقوله صلى الله عليه و سلم إنشئت فصم وإنشئت فأفطر ويباح الفطر في الصفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة يبقى مسألة الفطر في الصفر هي نفسها مسألة القصر في الصفر ما يباح له القصر يباح له الفطر هي مسألة واحدة نتكلم بقى عن المسألة فكركم بيه المسافر يباح له القصر عند عندما تتوفر شروط أولا مسافة القصر ثانيا مدة الإقامة سالسا سبب الصفر ثلاثة دولة بيرتبط بيهم حكم, حكم الرخص مدة أول حاجة مسافة القصر الفقهاء اختلفهم وإحنا قلنا الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل حديث في البخاري سئل أنس ابن مالك فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في ثلاثة فراسخ حديث لا مقايد بالحج ولا مقايد بحاجة حديث عامه وكان ابن عمر رضي الله عنه كان يقصر أيضا في يوم وليلة لأن كان فيه روالهن كان يقصر في يومين اللي هم 16 فرصخ ولكن له رواية أيضا صحيح أنه كان يقصر في يوم من ابن عمر نفسه اللي احنا بناخد منه الدليل على الحنبلة يعني بياخده منه هذا الدليل اختلفت رواية عنه فنأخذ بحديثه في البخاري أن أنس بن مالك سئل فيما كان كان ابن صلى الله عليه وسلم يقصر ما ينفعش أنه نوجهه وأقول كان يقصر لما, لما أراد أن يحج قصر في ثلاثة فرصخ طب ثلاثة فرصخ ليه هي المدينة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج منها, بيخرج منها ويفرق العمران بعد 3 فراسخ كانت المدينة صغيرة كان اول ما يخرج من نبي صلى الله عليه وسلم يباح لها من المدينة يباح له القصر فيها فإذن هذا السؤال فيما كان نبي صلى الله عليه وسلم يقصر كان يقصر في ثلاثة فراسخ وفي رواية ثانية في ثلاثة أميال وشك الراوي ولكن احنا نأخ‑نا بأكتر اللي هي 3 فراسخ اللي هي تقريباً 17 كيلو أو 17 إلا هذه أول حاجة بس بشرط أن يفارق فيها العمران ثاني حاجة مدة الإقامة ومدة الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى الحج أقام في مكة أربعة أيام واحد وعشرين صلة فدي مدة الإقامة يباح التي يباح فيها القصر إذا أقام أكثر من ذلك لا يباح القصر له القصر من أول يوم ثالث حاجة سبب الصفر لابد أن يكون سبب الصفر مباح ما ينفعش ياخذ رخصة في معصية لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر ومن يتق الله شرط اليسر والتسهيل بالتقوى وأنه لا يعقل أن الله عز وجل يرخص في المعاصي إنما الله عز وجل يرخص من أجل تسهيل الطعاط فلو واحد مسافر سفر معصية هل يباح له أن يفطر؟ هل يباح له أن يقصر؟ يقصر؟ يقصر؟, يقصر؟ لا يباح له ذلك لأن سفر المعصية كأنه لم يسافر واحد مثلا ضربنا لها بسال مثلا واحد طالع من كفر الشيخ يحضر فرح في اسكندري فرح بس في فرح مزيكة يعني وفيه اختلاط وفيه عاريات وأنتم تدرون ما في الأفرح بالمعاصي وريح مش ريح إلا عشان الفرح نقول له لا يجوز لك أن تقصر الصلاة لا يجوز لك أن تفطر إن كنت صائما في رمضان إنما يجب عليك أن تفعل ما كنت تفعله مقيما. ليه؟ لأنه مش معقولة نقول له يا جزلك إنك إنت تجمع المغرب والعشة وتقصرهم تسهيلاً من ربنا عشان تقعد تتفرج عن رقاصة صح؟ وهل دين يعقل إن هو عشان خاطر هو مشغول يقعد يتفرج على موسيقى ورقص أو, أو غير ذلك يوم جاي جامع المغرب والعشة عشان يبقى فاضي ما تؤرقهوش الصلاة إن الأزان أزن حيسيب الرقاصة ويروح يصلي ويرجع كل هذا من الأمور التي لا يعقل أن الله عز وجل يرخص فيها انما الرخص منوطه بالطاعة وليست منوطة بالمعصية احنا ده, ده قول عم الأربعة خلافا لشيخ الإسلام التهمية اللي هو بيقول ان هي الرخصة سبتة سبتة سواء بمعصية او بدون معصية وهذا الكلام مرضود على شيخ الإسلام بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى هنا بيقول ويقدر بثمانية, بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو احنا قلنا مسألة فيها خلاف وده قول من أقوال أهل السفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح هو طبعا بيقول إيه العزر يعني الشرط الأخر فإن كان سفر معصية او سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر يعني إيه بقى أراد به التحايل على الفطر بيضربوا بيه مثال شهير بيقول الرجل أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان ماذا يفعل جي مفكر كده قال لك طب أنا خدها وسافر فسافر من اجل الفطر ما سافرش من اجل الصفر ده سافر من أجل جعلها حيلة طب ما أنا حسافر وافطر ويبقى أنا كده فاطر يجوز أن أنا أجامع الزوجة فيجامع زوجته وهو مفطر طبعا هذا الكلام حيلة لا يجوز أن يفعلها وعليه العقاب فبيقول هنا أو سفرا يراد به التحايل على الفطر وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه طبعا دي مسألة بقى أيضا إن صلى المسافر في جماعة أجزاؤه إن صلى المسافر في صلاة الجمعة أجزاؤه هي قاعدة عما يعني ولحديث أنس كنا رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فهذه قاعدة إن اللي يستطيع أن يسافر وهو يعني الصفر الآن صفر مريح يعني ممكن يكون الواحد لما يجي سافر مثلا في صبر جيت مكيف أحسن من بيتنا بيتنا حر صبر جيت مكيف يعني الصفر مريح ولكن في طبيعة في الصفر ودي حكمة موجودة في, في الشرع أن الصفر نفسه مشقة حتى لو أنت ركب طيارة فالعلماء المعاصرين قالوا يعني المشقة اللي جاي في الصفر دي جاية منين؟ قالوا جاية أن الإنسان له استقرار استقرار دموي يعني في جاذبية بتأثر فيه وفي عايش في بيئة معينة لها طريقة معينة الدورة الدموية بتلف بطريقة معينة هو لما يركب حاجة وتجري به دي بتخلل من الدورة الدموية بتاعته بسماء قصور الزاتي اللي هو لما الإنسان بيجري بسرعة تحس أنه هو في عدم توازن في الجسم لأنه مش مستقر المفروض الإنسان مهيئ لأنه يعود فحتى لو هو راكب طيارة بينزل تعبان بينزل مرهق ليه؟ آه، إيه؟ آه، طيارة طبعا فيها مطبط هوا وكده فالمقصود أن حتى لو راكب حاجة مريحة هو الصفر طبيعته عدم استقرار بدني ده غير أنه هو عدم استقرار نفسي سن ليس في بيته وليس بين أهله ممكن أن يفقد المال مشغول ذهنيا فكل الأشياء دي نوع من الرخص اللي هي تسوي المرض وتسوي الأعذار الأخرى فهذه من حكمة الشرع ان جعل الصفر فيه رخص يجوز المسافر أن يفطر حتى لو كان في راحة بس ده عذر يجوز المسافر ان يقصر الصلاة أو يجمع الصلاة حتى لو كان في مستريح ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر فإن عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل يبقى إحنا بنتكلم بقى عن الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر على حسب حاله لو كان الصيام يشق عليه هنتدخل في حديث إيه ليس من البر الصيام في الصفر لأن اللباس اللحنة سالة لما وجد رجلا التفى الناس حوله فقال ما له قالوا إنه رجل صائم فقال اللباس اللحنة سالة ليس من البر الصيام في السفر ليه لأنه يشق عليه عن أغراضه هو أكيد مسافر عشان فيه أغراض معينة يريد أن يفعلها الصمر أسأل الصيام عطله عن أغراضه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه. هو في أفضل من يوم عرفة أفضل أيام الدنيا بعد يوم النحر وفيه من الفضاء المفيه كلكوا عرفينها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيه؟ أفضل يوم عرفة لماذا لأن يوم عرفة في لما كان حجا يعني في يوم عرفة حينشغل بالدعاء وينشغل بالمناجاة الله عز وجل وهذا الصيام سيعيقه عن ذلك فالعلماء يقولوا إيه يستحب لمن يوم الحاج في, في عرفة يستحب له أن يفطر لماذا؟ حتى يتفرغ إلى عبادة الله عز وجل في هذا اليوم من دعاء ومناجاة وغير ذلك مما يستحب في يوم عرفة يبقى في ف... أنا بفاضل بين عبادات والمفضلة بين العبادات ديات شغلة العلماء الذين يفهمون حكمة الشرع وإن الإنسان بيطلب العلم عشان يفاضل بين العبادة الإنسان أحياناً بيبقى يتعارض مع عبادتان فهو بينأي فيهم الأفضل من, من النحية القلبية له كل واحد له أفضلية سؤل ما أفضل الأعمال قال الصلاة على وقته لواحد واحد تاني قال الجهاد في سبيل الله كل واحد له عبادة هي أفضل في حقه من غيره الشافعي كان يطلب العلم كان يقسم ليله ثلاثة أقسام قسم ينام ثلث ينام سلث يطلب العلم سلث يصلي غيره يجعل الليل كله يصلي كل واحد يدري ما هي العبادة التي توافقه وتجعل النشاط في قلبه وتقربه من الله عز وجل والإنسان الله عز وجل يفتح لكل إنسان ما لا يفتح لغيره فالصوم لو فيه مشقة في السفر يستحب له الأفضل في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر فتجمع الناس حوله فقال ليس من البر الصيام في السفر طيب ده حديث ليس من البر الصيام في السفر وفوق ان شئت فصم وإن شئت فأفطر وحديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى دي الأحاديث دي لازم أضمها بعضها إلى بعض وأعرف حديث ده معين في حاجة وده في حاجة ليس من البر الصيامه في الصفر ده في المشقة وبقية الأحاديث في من يطيق أن يصوم كفرت الجماع في رمضان حنجلها والعادة السريع أيضا كفرت حنجلها وأخي بيسأل بيقول شخص يعمل سائق ويسافر كل يوم هل يجوز له الفطر؟ السفر لما قال الله عز وجل من كان منكم مريضا أو على سفر مطلق والعلماء قالوا أن المسافر في سفينة يجوز له أن يقصر ولو طول عمره ما لم يتأهل في السفينة يجعل بيته هو السفينة إن شاء الله حنيجي بالتفصيل الأحكامين إن شاء الله الشرط السالس أو السبب السالس من أعذار المبيحة للفطر والحيض والنفاس خاصة بالمرأة فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب عليهم القضاء يعني الحائض والنفساء لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبون ذلك. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الرابع الحمل والرضاع فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم يجاز لها الفطر لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم حسنه الالباني وتقضي الحامل والمرضع مكان الايام التي افطرتها وذلك وذلك ان خافت على نفسي على نفسيهما خافت الحامل مع ذلك على جنينها او المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رضي الله عنه والمرضع رضي الله عنهما والمرضع والحبلة إذا خافت على أولادهما أفطرطا وأطعمتا فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطرة أربعة السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع الحامل والمرضع هل هما لهم أسباب مخصوصة أم هو سبب مخصوص مفرد أم يضم إلى المرض هذا هو أصل المسألة إن الحمل والرضاع سبب مخصوص أم هو ملحق بالمريض الحنبلة ومن وفقه قال له له سبب مخصوص الحمل والرضاع ده الوحده له سبب الحمل والمرضع إن على نفسها أو نفسها و... أو نفسها والولد ففي الحالة دي ستلحق بالمريض وتطعم وتقضي إذا زال البرأة أما لو خافت على ولدها فقط ستطعم عن كل يوم مع القضاء ليه؟ لأنها لم تقف على نفسها هي أفطرت من أجل علة أخرى غير نفسها إحنا قلنا المريض لما بيطعم أو لما بيقضي بيبقى خايف على نفسه. والحامل والمرضع إن على نفسها او نفسها ومعها الولد. يبقى ده إيه؟ خايفة على نفسها يبقى زي المريض بالزبط. تطعم عن كل يوم مسكين. أقصد أقصد تقضي. ليس عليها إلا القضاء فقط. الإطعام إن, إن, إن تعذر عليها القضاء. يبقى أول حالة إن الحامل والمرضع إن على نفسها او نفسها والولد. تلحق بالمريض في التقسيمة. إن كانت يرجى زواله هتقضي إن كان لا يرجى زواله يبقى عليها الإطعام طب الحالة الثانية بقى إنها ما خافتش على نفسها ولا على نفسها والولد خافت على الولد فقط يعني الطبيب قال لها لو أنت صمتي الولد حيموت هيقل المياه اللي في الدم ويقل غزاء الطفل وحيموت أو يحصل له أضرار فهي سألت الطبيب طب أنا حيحصل لي حاجة قال لا لا أنت بنيانك قوي إنما الولد ممكن يموت يعني ففي هذه الحالة لو أفطرت حتقضي آه حتقضي ده القضاء دخلتنا منه إنما مع القضاء إطعم ولا لا, دي, دي حاجة زيادة هي طيب الزيادة احنا عايزين لها دليل الدليل ورد عن ابن عباس وورد عن ابن عمر ما وردش مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لم يأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر لقول ابن عباس هوت والمرضع والحبلة إن خافت على أولادهما أفطرطا وأطعمتا ولكن في هذا الحديث مقال الأثر هذا الأثر مقال والأصل أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها او على الولد كله باب واحد إن هي تقضي فقط دون إطعام والقاعدة تقول أن من أفطر فيه يوما في رمضان خوفا على غيره لا يجب عليه إلا القضاء فقط بيضربه مثال بإنقاذ الغريق واحد لا واحد بيغرق وأنا رجل بعرف عمه كل حاجة بس ببلع مية طب أنا لو نزلت وأنقصته ح... أنا هفطر لأنني حبلع مية ولو سبته حيغرق فالفقه يقول له ماذا انزل وافطر وانقذه لأن ده ما معصوم يجب انقذه من مهلكة يجب عليك أن تنقذه من هذه المهلكة وإن أفطرت طب لو أنا فطرتها أعمله هتاخذ يوما فقط مكانه يبقى دي نفس المسألة بتاعت الملحقة بالمرأة التي أفطرت من أجل ولديها هي فطرت من أجل ولديها عشان تنقذه من مهلكة تنقذ من موت فهنلحقها بالغريق الذي افطر من اجل انقاذ الغريق ده على القواعد الاصول ما لم ياتي دليل مرفوع يخرج يجعل هذه الاصول تخرج عن هذه فروع تخرج عن اصولها يبقى اثر بن عباس الشيخ الالباني قال عنه شاذ هو هنا بيقول ان الشيخ الالباني صححه بس في رواه الغليل قال انه شاذ يبقى دي الأحكام خلصتها المريض ويقسم نوعين مريض يرجى زواله برؤه ومريض لا يرجى زوال برؤه الذي يرجى زوال برؤه ليس عليه إلا أن يقضي فقط إذا زال برؤه المريض الذي لا يرجى زوال برؤه عليها أن يطعم عن كل يوم مسكين ويلحق بهم بنفس الصورة كده من؟ الحمل والمرضع عشان قاطر تريح نفسك الحمل المرضع نفس الصورة إن خافت على نفسها او على الولد أو نفسها والولد أو أي حاج دي تلحق بهم ده أول سبب، السبب الثاني السفر بأحكامه السبب الثالث الحيض والنفاس طيب، مسألة الثانية اللي هي مفطرات الصوم وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم بفعل أحد ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية المفطرات الطاق مشددة مش مفطرات مفطرات جمع مفطرة امرأة رجل مفطر وامرأة مفطرة ومفطر مفطرات جمع مفطر والمفطر هو الذي يفطر الإنسان اولها الأكل والشرب عمدا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط, من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فقد بيانت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بل طلو بعد طلوع الفجر حتى الليل يعني غروب الشمس أما من أكل أو شرب نسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإنساك إذا تذكر أو, ذك أو, ذكر, أنه أو ذكر أنه صائم لقوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ويفسد الصوم بالصعوت الصعوت اللي هو داء يصبه من الأنف بيدخلوله خرطوم كده لغاية المعدة وبيدخلوا فيه الغذاء ده المريض اللي بيعمل عملية يعني فهذا أيضا يفسد, يفسد صومه وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية هو احنا عايزين نقف عن الأكل والسرب كده شوية لأن الأكل والسرب ديت فيها أشياء كتيرة عايزين ندلف منها عن المفطرات المعاصرة طبعا الأحكام المفطرات في مفطرات ثابتة بالكتاب والسنة وأخذ منها المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي بعض الأحكام التي أنزلوها على المفطرات المعاصرة فنبدأ مثلا بالأكل والسرب الأكل والسرب ها له معنيان المعنى الأول أن احنا بناخد العلل عشان نقس عليها ماشي لماذا الأكل والشرب ما هي العلة في أن الأكل والشرب يفطر قالوا علتين العلة الأولى أنه غذاء يجعل الغذاء ده يجعله لا يشعر بالجوع خلاص يبقى احنا نحط أول علة أن كل شيء فيه غذاء يمنعه من الشعور بالجوع فده مفطر خليه بس القاعدة دية تأكيد على جنب عشان هنفرع عليه حاجات كتير يبقى كل شيء مغذي يمنع الإنسان من الشعور بالجوع هذا مفطر قياسا على الأكل والشرب الشيء الثاني إن الأكل والشرب في معنى آخر إن كل شيء يصل إلى المعدة صح؟ الشيء اللي يصل إلى المعدة ده بيفطر فقعدة التانية أن كل شيء يصل إلى المعدة عن طريق الفم والأنف الفم لأنه مصدر الأكل والشرب والأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيته من صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فمعنى كده الاستنشاق سبب من أسباب الفطر فعشان كده قالوا بالصعود طيب يبقى احنا كده قدامنا قعدتين قعدة الأولى بقى ناخدها اللي هي المغذيات دي حطوا عليها الإبر والحؤن عملوا قاعدة كده هل الحب الابر والحقن تفطر الصائم أم لا قالوا طيب هل هذا جوف الدم ده جوف الجوف دي مختلفة باختلاف الفقهاء الحنبلة مثلا عندهم الجوف هو المعدة والدماغ ماشي الدماغ جوف يعني كان الحنبلة طبعا الاختلافات في النظريات الطبية في ذلك الوقت بنى عليها الفقهاء إيه؟ هذه المسائل اختلافات الطب... نظريات طبية يظن ان الجوف لأن الإنسان لما بيأكل حاجة لما بيشرب حاجة مسكرة بتؤثر في عقله فقال لك العقل ده بيصل شيء فاعتبروه جوف الملكية قالوا البطن بس هي اللي جوف البطن. الحن... الحنفية قالوا البطن الملكية قالوا البطن والصدر معاه الحنفية, الحنفية قالوا البطن والظهر والجنبان والحوض خرج منها الأطراف الأربعة بقلاف الأطراف الأربعة ده يبقى جوف الشفعية قالوا كل شيء مجوف يبقى جوف البؤ إلا البؤ إلا الفم العين جوف والأذن جوف وعندهم مسألة لو واحد دخل حاجة في ودنه يفطر لو أن المرأة أدخلت شيء فيه فرجها يفطرها وهكذا ده الشفعية طب الراجح إيه من أقوال أهل العلم؟ الراجح أن الجوف هو المعدة من الفم من الحلق إلى المعدة ده يسمى جوف لأن هذا الجوف ليس عليه دليل باسم الجوف إنما الدليل مأخذ من, إيه؟ من معنى الأكل والشرب ومعنى الأكل والشرب لا, ي... لا يستقيم إلا إذا قلنا أن الجوف عبارة عن الحلق إلى المعدة طب ده حيفيدنا بحاجات كتير جدا مسألة مثلا يعني أنا عايز أعمل مرة لوحدها للمفترات المواصرة أحسن طيب هنبقى نعملها إن شاء الله بس نتكلم عليها بسرعة جدا مسألة المنظر المعد منظر المعدة يفطر ولا لا منظر المعدة ده عبارة عن حبل سلك فيه كاميرا بيدخلوا في الفم لغاية المعدة يبص الدكتور يبص على المعده وبعدين يطلعه ثاني ده يفطر ولا لا ده اختلاف المجمع الفقهي اا قول الجمهور انه يفطر الصائم طيب إحنا, را... إح... احنا مع الراجح ماشي ده قول المجمع الفقهي بس ليه انا, أنا... أنا بفهم ليه السبب احنا بندرس فقه مش... ما هي العله ان قيس على الاكل والشرب دخل الى المعده وخرج صح طيب مساله ديت مسألة عند الحنفية سنة 200 هجرية يعني في قرن الثالث الإمام القرخي حطت مسألة كده حط شبيهة جداً تشوف 200 هجرية أيام ما كان أوروبا كانت في ظلمات الكنائس حطت مسألة اسمها بلع الدرهم قال كده الإمام القرخي لو إن له واحد معاه درهم وخرمه بخرن وعمله حبل وهو صائم في رمضان كده جي يبالع لإيه؟ عارف البريزة اللي كانت بتتحط في التليفونات وبعدين تشدها كده؟ نفس الكلام كده وجيه بالع البريزة دي وجيه شديد الحبل مطلح يفطر ولا ما يفطر؟ الفقهاء بقى يميها وضعوها في كتبهم وردوا عليها وانتشرت في كتب الفقهاء الأئمة التلاتة اللي هم الملكية والشفعية والحنابلة قالوا يفطر بسبب أنه ابتلع شيء وقال نبي صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ونقطة المية ديت مش هتفطره إنما حتنزل على الحلق دي أول سبب تاني سبب إن هو أخرجها عمدا فيقص على القيء متعمدا فيفطر بسببين الحنفي قاله لا مش هيفطر ليه؟ لأنه لم يستقر إلى المعدة والأكل والشرب لا يستوي إلا إذا استقر إلى المعدة يعني لما تستقر في المعدة وتتهضم يبقى ده احنا نسميه اكل وشرب انما واحد بلح حاجة وطلعت ما استقررش ما تبقاش اكل وشرب ولكن راجح قول الجمهور لان الاستقرار ليس علا لان الانسان اذا قاء متعمدا افطر وان لم يستقر الطعام في بطنه صح وان لما يأكل اكل ويستقق متعمدا مش كده افطر طب هيخرجوا الطعام ايه زي ما هو لم يهضم فمسألة الاستقرار غير معتبرة فعشان كده ايه المجمع الفقهي قرر ان المنظار منظر المعدة يفطر الصائم مسألة ثانية برضو مقيسة على الاكل الشرب بخاخة الرب وبخاخة الأنف بخاخة الأنف نمسكها الأول بخاخة الأنف المجمع الفقهي قرر بأنها بتفطر الصائم واللجنة الدائمة أيضا تفطر قال أنها تفطر الصائم وفتوى دار الافتاء المصرية قالت أنها تفطر الصائم وفتاوة مفردة بقى زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن مثايمين وغير ذلك قالوا أنها تفطر الصائم بخاخ الأنف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذه الاستنشاق هي عين مبالغة الاستنشاق يضع البخاخة في فمه ويجعل في هذا الرزاس في أعلى فمه فينزل إلى حلقه إنما يجوز له أن يستعمل هذه البخاخة دون أن يبالغ فيها يعني لو نقطة هنا ونقطة هنا دون أن تصل إلى حلقه دون أن تصل إلى حلقه مش هيفطر إنما لو وصلت إلى حلقه أفطر فالأفضل أنها يستعملها بعد الإفطار دي بخاخة الأنف طب بخاخة الرب هل تفطر الصائم أم لا دي بقى اختلف. اختلفوا فيها ودار الافتاء المصرية أصدرت فتوى بأنها تفطر الصائم بخلاف فتوة اللجنة الدائمة في السعودية قالت أنها لا تفطر الصائم طب الراجح إيه الراجح أن الخلاف بينهم خلاف في معنى مش في الحكم في معنى البخاخة نفسها آه في بخاخات عبارة عن أكسجين ماشي؟ أنا بستنشق أكسجين دي مش هتفطر الصائم يعني عبارة عن سائل مضغوط لما باخدها في فمي بتتحول إلى سائل هواء زي واحد حطت أكسجين وبيستنشق ودي مش هتفطر الصائم لأنه لم ينعقد في حلقه شيء إنما هم نتكلم عن البخاخات اللي في إدينا اللي موجودة دلوقتي في الصدرات عبارة عن نوعين من البخاخات بخاخات عبارة عن سائل وأنا باستنشقه وده نادر إنما البخاخات الأكثر عبارة عن حبوب بودرة توضع في جهاز وأستنشق البودرة دي تصل إلى إيه؟ إلى الحواصلات الهوائية اللي في صدري دي بقى صورتها تفطر الصائم ولا لا الدراسات الطبية ان البخاخ ده بيصل منه 70% إلى الرئة و30% إلى المعدة طب أنا هقول لك هسألك سؤال هي السجاير تفطر الصائم ولا لا طبعا تفطر الصائم طب الفرق بينها وبين السجاير ما فرق ده بياخد على سدره وده بياخد على سدره صح فعلى الراجع أن بخاخة الرب التي تأخذ عن طريق الفم تفطر الصائم لأن في جزء منها يقينا بيصل إلى المعدة لجنة دائمة قال هذه السائل بيصل منه جزء صغير جداً بي بي بي بيصل إلى الحلق يتلاشى قبل أن يصل إلى الحلق وده علمياً مش مظبوط ده البخاخات المصرية الصنع المصري مقلوبة 30% بيصل إلى, إلى, إلى الرئة و70% بيصل إلى المعدة فتيجي أنت تقول أن جزء بسيط جداً يصل إلى الحلق لا يذكر وقالوا أن هذا في المضمضة تصل المضمضة الرد على الكلام ده ان المضمضة غير مقصود منها الوصول إلى الحلق المضمضة على المقصود منها تنظيف الفم واصل إلى بدون قصدي انما البخاخ بيصل إلى الحلق بقصدي انا اللي باخده وما فيش حد بيأخذ البخاخ الربو ده إلا لما يجد طعمه في حلقه يقينا ده إزاي هيصل إلى إلى, الـ إلى, الـ إلى الرئة إزاي دون أن يصل إلى حلقه فبخاخ الربو يفطر الصائم وبخاخ الάνف أيضا يفطر الصائم قياسا على مسألة واحدة اللي هي الأكل والشرب طبعا السجاير بتفطر الصائم في أحد الـ الـ أحد المشايخ يعني يزعمون ذلك قال إن لأ ثلاث سجاير بس ما تفطرش أكتر من كده مش فاكر ثلاث تنفاس ولا ثلاث سجاير أكتر من كده يفطر ها لا مش نوعية هو بيتكلم على النوعيات التنفاسية اللي ما منتشرة بين الناس يعني اللي هي, اللي هي ما فيهاش بنجو ولا حاجة هذا سفه والله سفه ويعني لعب بدين الله ايش مينة ثلاثة يعني اقل الجمع يعني لماذا ثلاث سجائر هل هو يعلم يدرك او يفهم ما يقوله هو للأسف الشديد هو غير مؤهل شرعيا ان يفتي انما في بعض القنوات المريبة بتأخذ هؤلاء الناس ويجعلونه وينفخونهم على أنهم مشايخ كبار ويبقى له برنامج مستقل وبقى رجل في الفضائيات ورجل بيفتي ورجل معتمد وفي الحقيقة هو المقصود هو إفساد دين الناس فلابد أن الفتوى تأخذ من رجل مؤهل شرعا أن يفتي أن يفتي بقرارات مجامع يفتي بقرارات لجان يفتي بفتاوى موثوقة من علماء معلومون ماشي إنما يفتي بمزاجه آه. مسألة الخمر ومسألة كثيرة مترددة الآن اللي هو تهنئة النصارى بأعيادهم انت عارف ان الشيخ يوسف القرداو أفتب بالكلام ده يا إخوانا هذه الفتوى مصادمة للإجماع ابن قيم نقل الإجماع على أنه لا يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم والحكم يدور بين أمرين الكفر أو التحريم فإن رضي ده كلام, كلام ابن قيم في أحكام أهل الزم إن رضي مع التهنئة كثر وإن هنأهم بلا رضة حرم عليه ذلك إحنا بنتكلم كده عشان في وفد من حزب الحرية والعدالة ذهب إلى الكنيسة عشان يهنئوهم وجم لما قام القداس سابوهم ومشوا هذا وقعوا في الاثم بالاجماع حتى لو استندوا الى فتوى الشيخ يوسف القرضاوي او غيره يوسف الشيخ يوسف القرضاوي في الفتره الاخيره افتى بالتسهيل ولم يرتبط باجماع العلم وقالوا ان قال هذا الكلام بمزاجه ابن القيم نقل الاجماع ومن نقل الاجماع عليه ان ينقذه بخلاف ذلك يعني فرضنا ابن القيم نقل الاجماع وانا اقول لا ابن القيم غلطان ما نقلش الاجماع اثبت لي غلطه اثبت لي ان ابن قيم اخطأ في ذلك بان احد اهل العلم قبل ابن قيم قال هذا الكلام انما كل من قاله هم علماء معصرين فهذا الكلام مرضود ولابد من توبة نعم. هذا الاحتفال ايه ينقضه الاسلام يقر الإسلام لا إحنا نهنئ اليهود نهنئ النصارى نقص لها شرعي أنا تهنئة النصارى بعيد ميلاد الإله يسوع خد بالك من الكلام انا مش بهنئ النصارى بعيد ميلاد السيد المسيح النبي خد بالك أنت في المسيح شخص والإله يسوع شخص تاني انت مقرر كده بان هم يحتفلون بعيد كفري ان هم قالوا ده هذا الاله يسوع طب فرضنا ان انا رحت قلت اه انا اقرب عاشوراء عيد الفصح عند اليهود اللي هو عيد العشراء عندنا انت برضه بتهني اليهود من اجل عيد عندهم بتهني اليهود تهنئه دينيه طب فرضنا ان هنئت النصارى بعيد جواز بـ بـ بـ بسبب زواج جاري نصراني تزوج وهنأته هل هذا يحرم لا عيادته من أجل المرض هل هذا يحرم لا يبقى التهنئة بسبب عيد غير التهنئة بسبب غير عيد أهنئ النصارى واحد نصراني أعزيه دي في أخلاف من أهل العلم النصراني أهنئه بسبب زواج أو بسبب خلفة ده أيضا ليس داخل في الخلاف اللي احنا بنذكره إنما الإجماع اللي احنا بنقوله إجماع عهل العلم على أنه لا يجوز تهنئة النصارى بعيدهم عيد الفصحة عيد الميلاد المجيد عيد القيامة المجيد الفرق عيد القيامة عيد الميلاد هذا باطل وهذا باطل وكذلك برضو البيرة ينفع تشرب بيرة حتى لو فيها كحول مدام انت تعرف انك مش هتذكر هذه والله طرهات وهذه يعني اللهم استعان طيب لسه؟ لسه؟ لا انا عندي ميعاد والله طيب انا اخلص كمان ربع ساعه ونمشي لا فحيه بيحسن منها وردوها ماشي انا احيه بقى بس مش في, في, في عيدو هحييه لما يولد ان شاء الله او لما يتجوز وهنئه باي حاجه غير عيدو أنا, انا عندي اعتقاد لا يجوز لي ان انا اخالف اعتقادي هو هناني في عيدي انا عندي حق انما انا هنفعد ليه شر حرام شر النصارى بعيدهم حرام بالاجماع مفيش حد نعم دخلوا كنيسه لا احنا يعني يعني ساقطه من زمان يعني مش مش هنستدل طيب نكمل نكمل نعم زغمي اه طب نكمل بس الموضوع بتاني الثاني الجماع الثاني سبب من أسباب التي تفطل الصائم الجماع ويبطل الصيام بالجماع فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه وعليه مع القضاء كفارة وهي عدق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أفعم ستين مسكينا لحديث أبي هريرة قال رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد اطعام 60 مسكين قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اتى, أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق والمكتل شوال يعني قال اين السائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا بتيها يعني الحرتين اهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك معنى وفي معنى الجماع انزال المني اختيارا فإذا أنزل الصائم مختارا تقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم وعليه القضاء دون الكفارة يبقى الجماع في قضاء كفارة انزال المني بدون جماع في قضاء فقط خلاص ليس فيه كفارة وفي فرء بين انزال المني بدون جماع وانزال المني بدون ده فيه حد الزنا لو كان فيه حد وفيه اغتسال ده في اغتسال وده فيه اغتسال ولكن هذا فيه حد وليس هذا فيه حد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 آية إيه الحديث يا حبيبي الآية دي في قتل الخطأ ترتيب واجب كفرة دي الكفرات نوعين كفرة مغلظة زي قتل الخطأ وقتل و... و... والجماع في نهار رمضان ده بالترتيب أول حاجة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكين، لا يجب عليه الترتيب وكفرت الظهار أيضا ملحقة بيهم ها؟ لا، كفرت اليمين فيه تخيير وترتيب التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثلاثة دولهم مخير فيهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني هو الأول مخير بين ثلاث حاجات يا اطعام ثلاث مساكين يا كسوات ثلاث مساكين 10 مساكين او اطعام 10 مساكين أو كسواتهم، او تحرير رقبه طب ما لاقاش لصوم ثلاث ايام انما منتشر بين الناس ان هو عليك فاره يصوم ثلاث ايام على طول ده خطا يجب عليه الأول أن يطعم 10 مساكين فان لم يستطع فيصوم في ثلاث ايام الا ما يستطع يعوش فلوس مرتبه خلص قبل ما يجي كالعاده امرأة ليس معها مال وهكذا الثالث التقيق عمدا التقيق عمدا غير التقيق دون عمد واحد ذرعه القيء حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي التقيق عمدا هو اخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه قول صلى الله عليه وسلم من ذرعاه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي يقص عليه الحؤن التي تسبب القيء عمدا أحيانا في نهار رمضان المرأة ممكن أو الرجل يأخذ حؤنة تسبب القيء عمدا هي اللي بتسبب القيء ده يلحق بمن استقاء عمدا سواء بأستقاء بصبعه أو بحؤنة أو بغير ذلك الرابع الحجامة هو إخراج الدم من الجلد دون العروق فما تحتجم الصائم فقد أفسد صومه صومه لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم فإنه والله أعلم لا يفطر ومعنى الحجامه اخراج الدم بالفصد وإخراج من اجل التبرع به وفي معنى الحجامه إخراج الدم بالفصد اللي هو من العروق او من اجل التبرع به قبل ما نخش في التبرع نخلص مساله الحجامه الاول الحجامه دي بيجع بيشرط الدم الجلد ويخرج الدم المتكون تحت الجلد مش من العرق ف النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ولكن بالنساء الشعارة بالالباني على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرخص للحاجم والمحجوم في الصوم رخص دي معناه أن هو يباح له الصوم وعلى الراجح وده قول الجمهور أهل العلم اللي هم الملكية والشفعية والحنافية الحنبلة بس اللي خلفه دي من المفردات الحنبلة الحنفية والملكية والشفعية قالهم ان الحجامة لا تفطر الصائم وده الراجح لحديث في النسائي صحول الألباني إنه هو رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحجم والحجوم في الصيام طيب يقص عليها بقى التبرع بالدم التبرع بالدم واحد ذهب ليتبرع بدمه هل هذا يفطر ولا لا واحد هو, هو اللي خرج منه الدم على الراجح أنه لا يفطر من أجل بسبب الحجامة لأن الحجامة لا تفطر الصائم طيب يقص عليها بقى نقل الدم يعني واحد ما نقوله دم هل هذا يقص على الحجامة الله ينور عليك صح علة الغذاء في تغذية يعني مثلا واحد وكله ديكرومي وقعد ساعتين كده فاتخضم بقى, بقى دمه فيه ايه ديكرومي فخد الدم ده نص لتر وادلهم لواحد بقى كأن الواحد ده كان إيه؟ كان دي كرومي فأصبح الدم اللي منقول ده دم بغذاء فيبقى يقص على مسألة إيه؟ الحقن المغزية الحقن المغزية دي زي, زي المحليل الجولوكوز محليل الرينجر فتفطر الصائم خلاص يبقى اللي منقوله دم يفطر إنما اللي نائل مش هيفطر طيب الغسيل الكلوي غسيل الكلة هل يقص على الحجامة؟ ولا لا لا لا يقصد عجمة خالص في فتوى للشيخ ابن باز على أن غسيل الكلة يفطر الصائم ليه بقى؟ غسيل الكلة وده أنا بطلع الدم كله ودخله فلتر وحط عليه مواد زي الجولوكوز وزي الفوسفات وزي الكالسام مواد مغزية ورجح حاله تاني في صورة حؤنة فكأني باخد دمه ورجع له دمه هو هو بس عليه مواد تانية فيفطر بسبب الغذاء اللي يدخل يحط فيها جولوكوز ويحط فيها أشياء بمساعدة في الدم فغسيل الكلوي فتوى لشيخ ابن باز والشيخ ابن باز كان رئيس اللجنة الدائمة فممكن تلحق باللجنة الدائمة بس هي في مجموع فتاة ابن باز ان هي ان الغسيل الكلوي يفطر الصائم خلاص كده انا بحاول افتكر الحاجات للمعاصرة كتير بس المرة جاء ان شاء الله يجيب لكم ورقة فيها كل قرارات المجمع الفقهي وقرار اللجنة الدائمة وفتاة الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثايمين في المفطرات المعصر. هي ورقة أنا كتبها بإيدي شتفها من حقيقة قط وحش <تصفيق> نعم وفيه في كتاب أحكام الصيام للشيخ عمد فطيب. الحقنة الشراجية واللبوس طيب نحط على القاعدة بتاعتنا إحنا قلنا ال ال ال الجوف هو المعدة عن طريق الفم طب الحقنة الشراجية لا تصل إلى المعدة خالص ده بتصل إلى الأمعاء هي غسل الأمعاء عن طريق الشراج فلا تدخل فيها. على الراجح الحقن الشرقية لا تفطر الصائم. اللبوس لا يفطر الصائم. اللبوس المهبلي لا يفطر الصائمة. إحنا قلنا اللبوس المهبلي ده مش جوفه أصلاً عند مين؟ عند الحنفية، الحنابلة، والحنفية. عمد الحنابلة والملكية. أما الحنفية والشفعية عندهم ده ايه؟ ده جوف. الشفعية لإن ده جوف والحنفية لإنه بيقولوا إن إيه؟ الحوض من الجوف. مثانه والمهبل من الجوف ف على الراجح ان هو ده يفط... لا يفطر الصائم اللي هو المهبل الاشياء المهبليه لبس مهبلي دش مهبلي آآ آآ تركيب لولب منظار مهبلي حقن مجهري كل حاجة في المهبل لا يفطر الصائم لا يفطر الصائمه وكذلك الشرق حقنه شرجيه منظار شرجي الأشياء التي أيضا عن طريق فتح الشرج لا تفطر الصائم خروج دم الحيض والنفاس وفطر الصائمة فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم السادس نية الفطر فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار فهو صائم وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا فإن النية أحد ركني الصيام فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه السابع الردة لمنافاتها للعبادة ولقول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك نقص هنا إن شاء الله بسرعة عشان أنا لو رجل جامع زوجته في صيام نافلة فهل عليه إث؟ لا ليس عليه إث لأنه يجوز له أن ينقض صوم النافلة حكم بقاء الطعام في الفم بعد البلع حالة نسيان الصائم ما تبقى بين الأسنان إن لم يتعمد بلعه فصيامه صحيح أيهما أفضل صيام المسافر صيام ستة صيام سنة ما عدم وجود مشقة او عدم الصيام صيام السنة هو الأفضلية على حسب حاله حديث أنس كنا نسافر مع نفس السنة فمنا من صائم ومنا من هو مفطر ولعب المفطر على الصائم والصائم على المفطر الحامل الخائفة على نفسها أول ديها تحمل لمدة تسعة أشهر ثم تردع سنتين فمتى تقضي بعد السنتين وتسعة أشهر إن شاء الله بعد عشر سنين هي مدام يرجى برؤها تؤخر القضاء حتى لو تكتمع عليها رمضانات لو ماتت في سؤال ذلك على أن لمات وليه يقضي عنه أو يطعم عنه هو مخير الولي إذا مات دون القضاء الرجل ووليه مخير بين الإطعام والصياد ممكن يصومه عنه وممكن يطعم عنه في باب الزكاه الفواكه والخضرات ليس فيها زكاه هل الرمان من الفواكه نعم الرمان ما فيهوش هو مذكور في ايه سوره ال الرم... ال انعام قوله والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابه كله من ثمره اذا اثمر واتى حقه يوم حصاده فهذا يدل على أن بعض الفواكه فيها زكاه للآية المذكوره لا المقصود فيها في الايه ان الزيتون ايضا ما فيهوش ما والمقصود من الآية دي وآت وحقاه يوم الحصادي بسروطه بالسروط التي ذكرت في الأحاديث وليست على عموم الآية والآية خلطت بين ما فيه زكاء وما ما ليس فيه زكاء وقال الله عز وجل وآت وحقاه يوم الحصادي يعني يوم الحصادي طيب يوم الحصادي طيب ما أنت ممكن تقوله هو الرمان بيحصد الرومان لا يحصد اللي يحصد دي المحاصيل مش الفواكه الرومان يجنى فالآية دي مش مقصود بها أفراد الآية مش مقصود بها الزكاة إنه مقصود بها وآية حقه ومحصادي فيما ذكر في الزكاة في الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة وأقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين